وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا تَرَاؤُهُ مُصْفَرًّا لَّذَلَّهُ مِنْ بَعْدِهِ يَذْكُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا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 جعَلَ بَعِْ بعْس قوةثُمَّ جَعَلَمِ بَع قو ثمَُّ جَعَلَمِ بَعد قوة وَ بَعسَ وَشَيب يَخْلُقُ مَا يَشاء أهُو العمُ القَد وَيَوْومَ تَقومُم السَّاعةُ يُقَسِمُ الْمُجرمُونَ مَا لَ بِثُ غَيرَ شاع كَذَلِكَ كَوا يُؤفَكُ وَقَالََّ نَأوتُ الْعِلْمَوالإمَانَ لَ قَدَ لَ بِسُم فيِي كِتابِ اللَّهِ إ يَوْومِ الْدَعْسِ فَهَاَا يَوْوم الْ فهذاَا يَومُ الْ البَعْثِ وَلكَّكُمكُون تُمْ ل تَعلمُون فَيَوومَائِذِ الل يَ فَأَُّ بِينَ وَلَمُ مَذِرَةهُم وَلهُ يُسْتَعتَبُون وَل قَدبَرَ بَناَالٍِ النَّاسِ فيِي هذاقُرآن مِن كلُلِّ وَلَئِن جِئْتَهُ بِآيَةٍ لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَٰذَا إِلَّا مَبْطِلٌ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ تصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون